أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم العالمين والرحمن الرحيم هذه يوم مباشرة صراط الذين أنعمت عليهم, عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انَّ يَوْمًا سَيَكُونُ فِيهِ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهِ هُرْسٌ كَنَسِيمِ رِيحٍ فِيهِ О, да и я وَإِنْ تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ فَيَأْتِيَ بِهَا يَصْرَخُ بِهَا وَإِنْ تَصْبِحُوا Zora 1 بدا إن تصبروا وتتقوا, وتتقوا ويأتوكم من فولهم هذا هذا ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوفين وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَسًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم لو يعذبهم فإننا ظالمون Don't feel me, Wait. wait.